بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس مصادر السنة النبوية لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريخ نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريط الرابع ايضا ايضا من الكتب المهمة ما دام نذكرنا كتب الضعفاء كتب الاحاديث الموضوعة وهذا لا شك أنه مهم لعموم طلبة العلم فكم من حديث تداوله الناس وهو حديث موضوع وباطل ومن حين لآخر نرى أوراق تنشر وتذاع وكذا من هذه الحديث التي ربما في ترهيب وترهيب أو كذا تروا عن علينا بي طالب تروا عن خالد بن وليد تروا عن فلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويلة يعني عموم طلبة العلم من له ما أعرف من يوم ما يقرأ حديث في في قلبه أنها باطن الموضوع أولا ربما وجدتوا علماء قد نصوا على وضعها في كتبهم في الموضوعات طبعاً من أهم كتب الموضوعات في الحقيقة كتاب الموضوعات الموضوعاتÍبن الجوزي وهي كتب كثيرا لكن من أجلها كتاب الموضوعات لبن الجوزي على ما عليه من يعني التساهل في الحكم بالوضع كذا قيل عنه لكن في الحقيقة كثير مما أخذ عليه الصواب فيه مع بنال الجوزي كثير مما أخذ على ابن الجوزي الصواب فيه مع ابن الجوزي كونه مرة أخطى فهو حكم على حديث بالوضع وهو في صعيه مسلم هذا لا يخضي على أنه ما زال كتابه مصدرا أصيلا ومهما في معرفة الحديث الموضوع فأغلب ما فيه قد أصاب في الحكم عليه بالوضع ايضا كتاب آخر لابن الجوزي ليس في الموضوعات لكنه في الحديث الشديدة الضعف وهو كتاب العلل المتناهية كتاب العلل المتناهية وهو في الحديث الشديدة الضعف تسميه العل المتناهية أي العلل التي بلغت النهاية في الضعف والتعليل من الكتب المهمة في الموضوعات وسأختصر كتاب اللآلئ المصنوعة للسيوط وللسيوط ثلاثة كتب في الموضوعات أولها اللآلئ المصنوعة وثانيها الذيل على اللآلئ المصنوعة وثالثها النكة البديعات على كتاب الموضوعات والأخير منها مختص بالأحاديث التي يرى السيوطي أن من الجوزي أخطأ في الحطن عليها بالوضع فهو كتاب خاص بتعقل من الجوزي في الأحاديث التي حكم عليها بالوضع ويرى السيوطي أنها ليست من لا يقصد السيوطي بأن هذه الأحاديث كلها صحيحة لا ولكن يقصد أنها ربما كان ضعيفة ربما كان شديد الضعف لكنه فقط ينازع في الحكم عليها بالوضع فليس كل ما ذكره السيوطي في نكة البديعات وليس حديث كثيرة يعني نحو 300 حديث من قرابة 3000 حديث أو نحو أولفين حديث وكسر حكم عليها ابن الجوزي بالوضع ومع ذلك فغالب ما ذكره السيوطي في الحقيقة صواب فيه مع ابن الجوزي وأن حديث موضوع كما ذكر ابن الجوزي وأن التعقب عليه فيها ليس بسفيد هناك أيضا كتب مهمة أختم بها ولعلها معروفة عندكم وهي كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة وأشهر هذه الكتب وأجلها كتاب السخاوي المقاصد الحسنة المقاصد الحسنه في الاحاديث المشهوره على الالسنه موضوع هذا الكتاب وما من هو ومن هو في شاكلته اا وما هو في شاكلته انه يولد الاحاديث التي تدور على الالهسنه الناس ولا يعرفون يعني درجتها فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها ما لا أصل له فيولد هذه الأحاديث ويبين درجتها وحكمها قد يقول قائل أو قد يتوقع كثير من الناس مما يزهدهم في هذه الكتب أن الأحاديث المتداولة في زمن استقاوي على أسنة الناس ربما كانت هي غير الأحاديث المتداولة في زمننا أقول الواقع أن من قال هذه الكتب يجد أن أكثر الأحاديث المتداولة في ذلك الزمن هي نفسها الأحاديث المتداولة في هذا الزمن نعم هناك أحاديث جديدة ربما تداولها الناس اليوم لم تكن متداولة فيما قبل أو ربما فات المؤلفين السابقين بعض الأحاديث متداولة في زمنه ومتداولة أيضا في زمننا يعني يبقى هناك أحاديث تحتاج أيضا إلى زيادة على هذه الكتب لكن ما زال في هذه الكتب كم كبير من أحاديث المتداولة على الألسنة فيبين حكم هؤلاء العلماء الذي لا شك أنهم أصحاب الطلاع واسع على مصنفات السنة وعلى أجزائها فهم أصحاب قدرة كبيرة جدا في صواب الحكم على هذه الأحاديث خاصة إذا قال لك مثلا نقل السخاوي عن شيخ ابن حجر أو عن أحد العلماء المعروفين بكثرة عنايتهم بالسنة أن هذا الحديث مثلا لم يجده في شيء من كتب السنة إصبح لهذا الحكم دلالة والواضحة الجنية ما هو لو أن تبحث عن الحديث فلا تجد في شيء من كتب السنة يبقى في قلبك خيشي أو خوف أن يكون فاتك شيء ربما يكون هذا الحديث في أحد الكتب مشهور لكن أنت لسبب ما لم تطلع على هذا الحديث لكن جاء حافظ كبير معروف إمام مطلع وقال لك والله هذا الحديث لا يوجد في شيء مدولان في السنة وكتب السنة يطمئن قلبك إلى أن هذا الحكم في محله وأنه غالبا إن شاء الله سيكون صوابا على كل حال ستكون معذور لو اتبعت هذا الإمام بعد الجهد والبحث أيضا فوفقته على حكمه بعد التتبع والبحث هذه الكتب مهمة في الحقيقة وأيضا من هذه الكتب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما, عما يدور من الحديث على أرسدة الناس كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على أرسدة الناس وهو للعجلون وهو أوسع من كتاب المقاصد الحسن من ناحية عدد الأحاديث وإن كان أقصر منه من ناحية الكلام على الأحاديث والسخاوي أجل أعلم من العجلوني بمراتب لكن نرس العجلوني أنه أضاف أحاديث كثيرة لم يذكرها السخاوي في كتابه المقاصد الحسن وقد اطلعت مؤخرا على جزئين صغيرين لاحد طلبة العلم المعاصرين خاص بالأحاديث الدائرة على ألسنا في هذه الأيام ولا اذكر اسم المؤلف لكن العنوان الاحاديث الدائرة على الالسنة قسم الصحيح كتاب ثم قال الاحاديث الدائرة على الالسنة قسم الضعيف افرده في جزء مطبوعة يعني لعله طلعت عليها من اقل من سنة مطبوعة موجودة امكن في مكتبة الرشد او في غيرها لطيف الكتاب واعتمد في الحكم الاحاديث على احكام الشيخ الالباني كأنه استعرض صحيح الجامع الصغير مثلا لان كثيرا ما اعتمد عليه فهي حديث يجد في صحيح الجامع يقوله في هذا الكتاب ثم انتقل الى ضعيف الجامع فاي حديث يجد في ضعيف الجامع ما يتداوله الناس قيده علما في هذا كتابه او من كتب الشيخ لكن الاكثر ما اعتمد على صحيح الجامع وضعيف الجامع ونسيت اسم المؤلف اظن خالد او كذا اي في حاجه طرا علي نعم اما الرجيب او قريب من هذا اي نعم صحيح فالمهم أن هذا جهد حقيقة يشكر عليها المؤلف ونود أن يتوسع هذا المشروع يعني خاصة بالزيادة على الكتب السابقة الأحاديث التي لم يذكرها السخاوي ولا العجلوني وهي متداولة الآن على الأسنة وتحتاج إلى بيان وبالخاصة إذا كانت باطلها أو ضعيفة يعني الصحيح نود أن يميز ويذكر للناس حتى يثبتوا عليه ويستنبطوا منه ويستدلوا به لكن نحرص أكثر فيما لو كانوا يستدلون بالأحاديث الباطل والموضوع والتي ربما كانت تخالف الثابت من السنة أو تخالف رصوص الشرع الصحيحة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا استعرار حقيقة سريع للمكتبة من صح التعبير التي ينبغي أن تحتوي عليها مكتبة طالب العلم في السنة النبوية ولم أبالغ والله يعني لا يظن إنسان إني بالقت بل والله اختصرت غاية الاختصار وهذه الكتب إنما هي نماذج ولا أبالغ مرة ثانية وأقول لا أبالغ في ذكر هذا الكم الكبير الذي رأيتمه من الختب فإن خدمة السنة ليست بالأمر الهيئ والحكم الحديث ليس أمرا سهلا يحتاج إلى بذل جهد وإلى طاقة وإلى عمل وإلى أن الإنسان يسترخص في في هذا في سبيل هذا الأمر كل شيء و... لا أريد أن أطيل في هذا المجال لكن أؤكد على أني إنما ذكرت نماذج وأعتبر هذه المكتبة الأساسية لطالب العنق ثم بعد ذلك يتممها ببقية المصادر والكتب الأخرى وإلا تجاوزنا عدد كبير من كتب وبعضها مهم جدا أنا حقيقة أنا مقيم هنا بعض الأشياء التي رأيت أني بالفعل يجب أن أتجاوزها كتب الدعاء المسندة ما ذكرناها كتب فرائل الصحابه كتب فرائل الأوقات، كتب التغيب والترهيب المسندة كتب كثيره في ابواب كثيره تركناها ما ذكرناها وتحت يكون قائمه او تحت يكون عنوان هذه العناوين مجموعه من الكتب كلها مطبوع فهناك وغير اجزاء الحديثيه والامالي والفوائد للمشايخات والمعاجم الشيوخ لا ايضا تجاوزنا اعطيناكم عناوين فقط وهي مكتبات ليست كتاب ولا كتابين ولا ثلاثه ولا اربعه هذا كله من أجل أن يعني يعرف الإخوان أني لم أذكر إلا ما أعتقد أنه في غاية الأهمية لمن أراد أن يدرس السنة ولذلك الحقيقة أنا لا أقبل بعد ذلك من أحد من الإخوة أنه مثلا يظن أنهم من خلال جلسة أو جلستين أو ثلاثة أو أسبوع أو, أو ثلاثة سيمكنون الحقم أحادي لأن بعض الناس سمعت بعض من يدرس يقول إنه مثلا من خلال تدريس النساء من خلال تدريس كتاب التخريج لفلان أو لفلان أو فلان يصبح إنسان قادر على الحكم الحديث هذه جرعة عجيبة ومنهج خطير جدا على السنة النبوية بل الحكم على الحديث من أخطر الأمور لأن قال ابن دقيق العيد فيما نقله عن أحد شيوخه إنه قد وقف على شفير جهنم طائفتان يقول وقف على شفير جهنم طائفتان المحدث وضو المحدثون الحكام أما الحكام في الأمر فيهم معروف هم مسؤولية عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل ما يدور في, في أقاص بلاد وأدانيها أما المحدثون فلأنهم هم الذين يحكمون على الأحاديث وعلى الرجال وعلى السنة فيقول الناس هذا هدي وسنة ونور التزموه وهذا ليس بهدي فيستربوه تماما إذا كان حديث واحد حديث يا أبا عمير ما فعلنه غير هذا الحديث الذي ربما تصورنا أنه من لطائف الأحاديث والتي يمكن لا يتصور إنسان يستنبط منها حكم فقهي يروع أن إمام الشافعي يستنبط منها أكثر من تسعين مسألة في ليلة واحدة فجاء أحد العلماء ابن القاص الشافعي أراد أن ينثبت صحة هذا الكلام فألف كتابا مطبوعا باسم شرح حديث يا أبا عمير فأورد فيه نحو ثلاثين مسألة فقهية ثم ختم الكتاب بأن هذا الذي توصلت إليه من مسائل ومن علم الشافعي فلا نصل إليه ولا نعرف ما هي بقية الستين مسألة التي توصل لها الشافعي خليها في ثلاثين مسألة أو أربعين مسألة من هذا الحديث فما بالك بالحديث الجليلة الطويلة العريضة التي ربما تضمنت مئات المسائل العلمية ثم تأتي تقول لناس هذا ضعيف إذا لا تحتجوا به أو تأتي لمثل هذا الحديث الذي ربما سنبضت منه مئات المسائل وتقول هذا صحيح وربما كان غير صنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلت من الله ما ليس منه فالقضية في غاية الخطورة ويجب أن يعلم الناس وهذا ما قضاء ان شاء الله خطورة التجرؤ في نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس من كلامه كما أنه من خطير جدا أن ننفي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قد قاله بالفعل لأن هذا قرين قد دل السنة يعني كونك تقول أننا أقبل هذا الحديث مع ثبوته وإن كان هذا يعني طبعا من ناحية لا شيء أخطر وقد يدخل فيها بالردة فيما لو اعتقد ثبوته ورده من ناحية منع الناس من اهتداء بهذا العدي هو قريم الحديث هذا لا يعمل به وهذا لا يعمل به أو هذا لا يعمل بالحديث وهذا لا يعمل بالحديث الذي ضعف الحديث أو الذي اعتقد ثبوته ولم يعمل به تلاهما ما عمل بهذا الحديث فهذا تنبيه حضرت أن أؤكد عليه قبل أن ننتقل للمسألة التالية حقيقة من خلال الملاحظات أو الاقتراحات التي ذكرتموها رأيت أني أكمل هذه اللقاءات تحت عناوين معينة لأنه لحظت أن الإخوان يريدون أن يعرفوا ما هي بالفعل المداخل الكبرى لدراسة علوم الحديث والمسائل الكبرى التي من خلالها يدرس عن الحديث على عنها كلاما يعني موجزا يبين هذه العلوم علوم الحديث في الحقيقة يمكن أن تقسم إلى خمسة أقسام أو المحدث الذي يريد ان يكون محدثا أو له علم بالسنة لا اقول محدث لكن يريد ان يكون ينبغي ان يعرف أن علم السنة ينقسم إلى خمسه اقسام أساسية الأول علم مصطلح الحديث وقواعده علم مصطلح الحديث وقواعده الثاني علم الحديث وشروحه مطول الاحاديث وشروح هذه الاحاديث الثالث العلم بمصادر السنة ومناهجها العلم بمصادر السنة ومناهجها الرابع علم الجرس والتعديل وهو علم قائم برأسه وان كان يدخل في علم مصطلح وطواعد لكنه اهل ان يفرد بالتعلم لانه علم قائم برأسه الخامس علم التخريج ودراسة الأسند ودعاسة الأسانيك هذه العلوم الخمسة في الحقيقة هي وصول علم الحديث نبتدأ اليوم في الكلام عن مصطلح الحديث وطريقة تعلم مصطلح الحديث يعني سيكون كلاما عن طريقة تعلم هذه العلوم وسأختصر أيضا من خلال نقاط مصطلح الحديث يتعلم من خلال واحد أو أولا قراءة كتب المصطلح وسأذكر الآن سلم تعليمي سريع لكتب المفصلح لأنه هذا ما يكثر السؤال عنه فأولا ممكن يبتدئ الطالب بالنزهة النظر للحافظ بن حجر وشروحها يبتدئ بنزهة النظر وشروحها ومن أهم شروحها اليواقيت والدرع المناوي شرح نخبة الفكر لملأ للقاري ولها شروح كثيرة لكن هذان الشرحان المطبوعان أهم شروحها المرحلة الثانية كتاب ابن الصلاح وشروحه وأقصد بشروحه كتاب التقييد الإضاحي للراقي وكتاب محاسن إصطلاح للبلقيني وكتاب النكت للزركشي وكتاب النكت لابن حجر كتاب ابن الصلاح وشروحه أقصد كتاب التقييد والإضاح للعراقي وكتاب محاسن الاصطلاح للبلقيني وكتاب النكة للزركشي وكتاب النكة لابن حجر المرحلة الثالثة الكتب الموسعة التالي ذكرها فتح المغيث للسحاوي وتدريب الراوي للسيوطي والبحر الذي ذخر للسيوطي وشرف العلل لابن رجب المرحلة الرابعة هي الكتب المتقدمة في علوم الحديث وهي آخر المراحل وقد تستغربون ذلك لكن لأن هذه الكتب عميقة ويحتاج فهمها إلى إدراك كامل لما ذكره أهل العلم المتأخرون في علم الحديث من هذه المقدمات الكتب مقدمة مسلم على صحيحه ورساية أبي داود إلى أهل مكة والعلن الصغير للتلمذي الذي شرحه ابن رجب ومقدمة ابن حدان لصحيحه وللمجروحين وكتاب المحدث الفاصل للرامة هرموزي وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم وكتاب المدخل إلى الإكليل للحاكم وكتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم للحاكم وأيضا كتاب الكفاية للخطيب البغددي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي ويقترم به كتاب الجامع أيضا للخطيب البغدادي كتاب الجامع الأخلاق الراوي وإذاب السامع للخطيب البغدادي التنبيه الثاني بالنسبة للأمر الذي يجب أن ينتبه إليه أثناء تعلمك المصطلح الحديث مع قراءة هذه الكتب التنبه للفروق التي تظهر للدارس بين ما يقرر تقرره هذه الكتب وبين تطبيقات المحدثين المتقدمين لا بالنسبة للمصطلحات ولا بالنسبة للقواعد فنبتجأ مثلا بالمصطلحات يعني هناك مصطلحات تقرر معانيها في كتب المصطلح لكن نجد أن العلماء المتقدمين كلم أحمد وأبي زراه وأبي حاتم وأبو قبل ثقونها بمعاني إما مخالفة تماما للمعاني المقررة في كتب المصطلح وإما أوسع من المعاني التي ذكرها العلماء في كتب المصطلح ولذلك أمثلة كثيرة جدا خاصة بالنسبة لعند جمعنا القواعد بالمصطلحات من أمثلتها في القواعد والله كثيرة لكن مثلا منها مصطلح الحسن فكثيرا ما يطلق الحسن عند العلماء قبل الترمذي ويقصدون به الغريب مع أن الحسن عندنا ما هو مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف بين الصحيح والضعيف وأنه ممراتب الحديث المقبول مع أنه عند العلماء متقدمين كثيرا ما يطلق على الحديث الغريب قبل الترمذي خاصة على الحديث الغريب حتى بعد الترمذي كثيرا ما يطلق على الحديث الغريب الذي له الصلاح خاص والذي أشاح هذا الصلاح هو التلمذي وبعض من قلده وتابعه لكن الأكثر اطلاقات المحدثين عن الحسن أن يقصدون به الغريب والغريب يستحسن عند المحدثين لأنهم يتطلبونه فإذا قالوا هذا حديث حسن يقصدون غريب يقصدون فائدة تستفاد وإذن يستحسنونه ولذن تأطلقوا عليه لفظ الحسن أيضا لفظ الحديث المنكر له الصلاح عند المتأخرين وله استخدام عند المحدثين مصلح الشاك له استخدام عند المتقدمين وله الصلاح عند المتأخرين فينبغي أن يدرك الفرق في ذلك حتى لا يحصل خط وخطأ في فهم كلام العلماء نحن من الواجب علينا أن يدرك معاني أقوى العلماء كما أردوها لا كما يريد المتأخرون أو كما يريد فلان أو علان نحن المقصود أن نفهم كلام العالم كما أراد وكم قصده هذا المطلب الحقيقي لدراسة كتب المصطلح ولقراءة كتب العلماء التنبيه أيضا حتى القواعد كتب المصطلح للأخوان ليست يعني هي عبارة عن جهود للعلماء مباركة وفيها خير كثير وفيها صواب كثير لكن أيضا فيها خطأ كغيرها من كتب العلم فليس هناك كتاب كامل وليس عليهم أخذ إلا كتاب الله عز وجل فيها الصواب والحق وفيها قواعد مقررة صحيح وفيها مصلحات شريحة على وجه الصحيح ولكن فيها أيضا قواعد قررت على خلاف ما كان يصير عليه المحدثون فيجب أيضا أن لا أن نتنبع عند دراسة هذه الكتب أن لا نعترض على منهج العلماء المتقدمين من خلال ما ندرسه من كتب المصلح أو في كتب المصلح هذا مهم جدا فقررنا سابقا أن منهج النقد الحديث بلغ القمة على يد العلماء في القرن الثالث والثاني الهجري وأن من جاء بعدهم إنما هو متبع له وهذا الأمر يعني لا يحتاج للسبلال لكن أنا أريد أن أستدل له فقط بقضية واحدة تكون راضحة بالإخوان لا شك أن أصح كتاب بعد كتاب لا كتاب البخاري وأصح كتاب بعد كتاب بخاري كتاب مسلم والتصحيح هو في الحقيقة الثمرة النهائية لميزان النقد ما الذي يريده المحدث الناقد من تعلم نقد الحديث ومنهج النقد هو تمييز الصحيح من السقيم فالذي يصل إلى درجة أنه يستطيع أن يحكم الحديث بالصحة ويكون حكمه بالصحة هو أعلى قمة ويكون أقوى حكم هذا مع ذلك أنه بلغ عنده ميزان نقدي القمة وأنه أصبح ميزانه النقدي في التمييز بين الصحيح والضعيف ميزانا مكتملا لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص فمدام أن الأمة أجمعت أن أصح كتاب بعد كتابنا الله وصح كتاب بعد كتاب الله الكتاب البخاري وكتاب مسلم فمعنى ذلك أنها أجمعت على أن منهج النقد أن الغسار عليه البخاري ومسلم هو أكمل منهج لاحظتم يا إخوان فنستطيع أن نقول أجمعت الأمة على صحة هذا المنهج النسار عليه البخاري ومسلم بل على أنه أصح المنهج في تميز الصحيح من السقيم فلو جاء للآن واحد وقرر قواعد لتمنيز صحيح السنة من سقيمها خلاف المنهج الذي قرره البخاري مسلم لا شك لا نقول له آه هذا منهج مردود عليك ولا يمكن أن يكون هذا المنهج صحيح ومقبول لأن أصح كتاب بعد كتاب الله وصح كتاب بعد كتاب لا كتاب بخاري مسلم ومع ذلك أن أصح منهج ومنهج هذين الكتابين فلا نقبل من أحد أن يعترف على المنهج قد نقبل أن يعترف أحد على حديث باجتهاد صحيح لكن أن يعترض على المنهج هذا غير مقبول الاتراض على حديث يعني مخالف حكم جزئي غير الاتراض على المنهج فلذلك يجب أن ترعى هذه المسائل عند تعلم علم الحديث وهنا أنبه لأنه لا شك أن المرجر في معرفة قوائد علم الحديث يجب أن تكون للأئمة الذين كانوا أهل النقد الكامل واهل الاجتهاد الكامل في علم الحديث الذين أسسوا هذا العلم وبنوه وأكملوا حتى اكتمل هؤلاء هم أهل النقد واهل الاجتهاد الكامل الذين عندهم آلة الاجتهاد الكامل في الحكم الحديث فهم أولى الناس أن توقع عنهم قواعد الحديث ومصطلحات الحديث الفرع الثاني الذي نريد نتكلم عنه في دراسة الأسانيد هو الحديث وشروحه الحديث وشروح الحديث نبتدأ بالحديث ويعني قراءة متون السنة أو حفظ متون السنة بالنسبة لحفظ متون السنة هناك جهود مباركة قام بها بعض العلماء المعاصرين في تحفيظ متون السنة وإن كنت أرى في الحقيقة أن بعض هذه المناهج تحتاج إلى زيادة التصويب وتتميم فمثلا أرى أنه لا شك أن أولى ما يحفظ الصحيح من السنة وأن طالب العلم لو اكتفى بحفظ صحيح السنة أو بمعنى آخر ما صححه الأمة المعتبرون لكان هذا أولى من أن يحفظ الصحيح والضعيف فإن المناهجة التي المطوحة في الساحة في الغالب تجمع بين الصحيح والضعيف يعني الصحيحين مضافا إليهما السنن ومعروف أن السنن فيها حديث ضعيف وفيها حديث شديد الضعف فيها حديث موضوع فلأن يحفظ الطالب الحديث الذي صحح هو أهم العلم المعتبرون ويكتفي بذلك هذا حقيقة أنفع له ونعرف نحن طاقة أكثر طلبة العلم بل عمومهم. يعني لا يمكن حقيقة أن نجد طالب يستعب الصحيف والضعيف هذا شيء خارج قدرة الأهل العاصر فلو اكتفى بالصحيح وحده لكان هذا عمل جزيل جدا يعني مثلا مصعى بخاري ومسلم ومن خزينة وضيح الحدان والترمذي والضياء ومصعى العلم المعتبره قديما وحديثا لو جمع لجاء تم كبير مبارك لأن يستهد طالب العلم هذا جيد لأن العلم يحر إخوان يخون قد يحفظ الطالب الحكم أو يعرف الحكم لكنه بعد فترة ينسى فيقتلط عنده الصحيح بالضعيف لكنه اقتصى على حفظ الصحيح مباشرة من يوم ما ياتيه الحديث أو يسمع بالحديث يعرف أنه يحفظه إذن هو صحيح صحى رفض العلم وهذا مكسب شبور جدا أقل شيء إذا احتاج او وقف ليعظ أو وقف ليتكلم أو وقف ليعلم لي أو كذا فاحتج بحديث مما يحفظه يعرف أنه قد صحى وإمام معتبر فيكون معذور حتى لو ظهر أن هذا الحديث خطأ أو ضعيف أو كذا أقل شيء هو معذور أدى ما عليه لا أن يحفظ الضعيف ويضيطه إلى محفوظه من الصحيح ثم عليه هذا بلاك هذا في الحقيقة منهج خاطئ الأمر الثاني الذي أنبع عليه أن كما نبع العلماء سابقا أن الذي يأتي جملة يذهب جملة العلم يبغاله تدرج فالذي ينكس شهر أو شهرين ليحفظ ذوف الأحاديث ما أسرع ما ينسى هذا المحفوظ لكن الحفظ المتدرج وقد كان سفيان الثوري لا يحدث في اليوم بل لا يسمع في اليوم هو نفسه لا يسمع في اليوم إلا ثلاثة أحاديث وهو سفيان الثوري حافظ الحفظ لكنه مشى على هذه القاعدة لا يقبل أن يحفظ في اليوم أكثر من ثلاثة أحاديث وهذا هو منهج الذي سعى السلف حتى في كتاب الله كما تعرفون يقتصر على خمسة وأشر آيات من كتاب الله فضر عن السمة النبوية فأنا أنصح في الحقيقة أن يعمل هذا المنهج منهج التحفظ التدريجي اليسير يوميا شيء يسير أولى من شيء كثير ثم ينسى في الغالب غالب من حافظه نسو أو يبقى يراجع المحفوظ ويبقى في مجرد مراجعة المحفوظ ولا شك أن المقصود للمحفوظ أو الحفظ ليس فقط مجرد حفظ بل فهم وتدبر يجب أن يكون له نصيب أيضا منهج الحفظ التدريجي يتيح للإنسان يتدبر ويفهم ويقرأ شرح عديد أما منهج الحفظ هذا السريع يحفظ الإنسان 2100-3400-3400 خلال شهرين أو ثلاثة ثم يبقى يعاني مراجعة هذا المحفوظ وربما يصاب باليأس وخيضة الأمل وقد رأينا ذلك وجغبناه من كثير من هؤلاء أنه بالفعل يصبح عنده شيء من الناس خيبة الأمل حفظ ثم نسي ويترك تماما المراجع بعد ذلك وربما انصرف يعني شعر بفشل كما يقال وخيبة أمل لكن إعطاء الناس الجرع اليسيرة التي يمكن من خلالها أن يتعلموا العلم وأن يحفظوها الحفظ المناسب هذا أنسب لهم من أن يعجلوا بحفظ شيء كثير ثم ينسونه بعد فترة وجنسا ولا تكلم عن أشخاص نوادر هنا وهناك لأن المنهج يجب أن يكون منهج ينفع لعموم الناس لا لا يرأي أشخاص أصحاب يعني قدرة غير اعتيادية في الحفظ مثلا هذا حقيقة إن سلمت وجود أمثال هؤلاء في هذا العاصر فإن كثيرا مما يوقع فيه من المبالغات الشيء الكثير وكثيرا ممن يعني يذكرون بالحفظ ويعرف كثير من فضلائهم يعني هم حفاظ وعندهم قدر كي محفوظ لكن يبالغ كثيرا في وصف محفوظهم وكثيرا ما يقع في عندهم الوهم في الأسانيد والمتون ولا أحد ينتبه ولا أحد يراجع ويظنون أن هذا كله من المحفوظ وأنه صحيح ومضبوط ومع أنه ربما لو راجع أحد بعد هذا المتكلم وكل يجد عنده كثير من الأوهام والأخطاء فأنبه إلى أن الحفظ يجب أن يكون بهذا المنهج منهج التدريجي ويجب أن لا يغفل عن قضية الفهم والتفقه ولا أقصد أقصر الفهم والتفقه في الحديث نفسه يعني شيء متفيمتني بل حتى في علومه لمن أراد أن يتعلم علوم الحديث يعني في التمييز بين الصحيح والسقيم هذا فقه وعلم يحتاج إلى فهم وتدبر فيجب في لا يطغى علم على علم وإن كان كله ملسل لما أقول قلم يعني قد يكون إنسان قدرته في حفظ أكثر من قدرته في الفهم فهذا يعني بارك الله عز وجل وفي ما يحفظ وقد يكون انسان العكس عنده قدرة الفهم وتدبر أقوى من مقدرة الحفظ فهذا ملسر لما قلق قله المهم أن لا نعتبر أن هذا هو المنهج الصحيح ما سواه خاطئ وفي منهج الحفظ نعرف أن المنهج الأصح في الحفظ هو المنهج التدريجي لأن ما أتى جملة ذهب جمله كما يقول الزهري يقول الزهري العلم لا يكون جملة وما ذهب او أتى جملة يذهب جملة ويقول هذه العبارة احفظ الناس الزهري الذي يقول الله يمسا عكس قط مع ذلك يقول هذه العبارة فيعتبر بهذه العبارة نعم نعم نعم نعم نعم ها هو تمام خل الفهم أنا معك في هذا لكن ترى الفهم لا يكون الا من خلال سنوات لان حتى لو يطرح هذا الكلام وطرح يكون الفهم انطقه الحب من المعاني الكلمات التي معاني الكلمات القران الكلمه ومعناها فهو في الحقيقه ايضا يحفظ يحفظ المعاني وهذا غير مطلوب وهذا ليس بمطلوب ليس هذه الطريقة الصحية سيعود مرة ثانية ويراجع معاني الكلمات مرة ثانية فنرجع مرة ثانية يعني ما يكون ملكة الفهم وسيأتي ان شاء الله عند قضية الشرح انه من اهم القضايا التي انتم طالبون بها ان تكونوا عندكم ملكة الشرح ملكة الفهم لان لذا ما قولت الملكة عند الطالب من بدايات طلبه اذا كبر يصبح حاجز عن ان هذه الملكة من شبع على شيء شاب, شاب عليه فالخطأ الذي يطح في هذه المناهج في كثير من بعضهم طرف هذا القضية وقال نحن المرحل الثاني الحفظ أو الفهم لكن طريقة الفهم أيضا مبنية على الحفظ الكلمة ومعناها الكلمة ومعناها ويحفظها الطالب وربما في يوم الأيام يفسر الكلمة الأولى بمعنى الكلمة الثانية لأنه ما تود على الحفظ فقط ولا يدرك الاختلال الذي وقع فيه الفهم يحتاج حقيقة إلى وقت طويل جدا فإذا حصل هذا والعلم هذا ما ليه تريد فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب صحيح وأكد إلى أنه لا نقصر فقط على الفقه, الفقه الحديث يعني او الحديث أو الأحكام السنبطة لا العلوم أموما يعني ما أعود أن العلم الحديث فقه علل الحديث فقه قواعد الحديث فقه الحكم الحديث فقه الجرح والتأديل الفهم فهم هذه العلوم لا حفظ القواعد المذكورة في كتب مصلحة فهما هو تطبيق التطبيق الصحيح هذا هو الذي يحتاجه الذي يريد أن يعاني علم الحديث أو يدرس علم الحديث أو يحكم على الحديث نعم هذا بالنسبة للحفظ بالنسبة للقراءة يعني هناك أيضا نعم نعم لا انها بل حتى في الصيحين في حديث منتقدة لكنها يسيرة حتى في الصيحين في حديث منتقدة لكنها صيحة فهناك احاديث في بقية السنن نفس اصحاب السنن حكموا عليها بالضعف ففرق بين ان احفظ حديث لم يحكم عليه احد بالصحة بالربما الذي اخرجه وحكم عليه بالضعف وبالنكارة وبالبطلان وأحفظ أحاديث كل حديث منها قد حكم عليه إمام معتمر بالصحة عرفت المقصود الشيخ يعني يبقى في مزيب يعني أحفظ المختار أقف والله الأضياء إمام وقد حكم على هذا الإسناد بالصحة أما يحكم على أحفظ حديث أسماء مثلا في الشجاب الذي قال عنه أبو داود أنه ليس بصحيح وبين أنه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث مثلا الحديث التي حكم عليها بالوطلان أو بالنكارة أو, غيره أو الترمذي حكم عليها بالغرابة أو بالضعف هذا غير صحيح بدلا أحفظ هذه الحديثة التي ضعفها العلماء أحفظ الحديثة التي صححها العلماء يبقى أنه يبقى هل في منها ضعيف ومنها كذا بصعير لكن يا أنا معذور إمام صح هذا الحديث معتبر فأولى ولو استطعت اني اميز لو استطعت اني اميز على ما لا نقد فيه يكون هل اجود واحسن لكن انا اعلم هذا صعب وسيبقى طبيه اجتهاديه قد صححها الحديث وقد ضعفه غيري فأقل شيء ما صححه اهل العلم المعتبرون هذا هو الذي حصلت دي بتدريج طبعا قال البخاري صحيح مسلم ما صحه مثلا الترمذي ما ممكن ما سكت عنها ابو داوود ممكن مثلا لأنه فيه في رايحة الصحة أقل شيء مصح ابن خزيمة وابن حبان والضياء والحاكم مما لم ينتقد على الحاكم أولى من أحفظ الصحيح والضعيف وما عرف أنه ضعيف بل ما لم يصححه أحد من العلم هذا المقصود نعم كيف والله إذا انتهى من المتقدمين سيرجع المتأخذ ما بيبس إذا انتهى من حفظ الله هذه الكتب كلها ولا توقع أن الإنسان سيستعبها كلها حقيقة ثم بعد ذلك ينتقل للمتأخرين لا أظن حتى أن المتأخرين حديث صحيحة ما سبقوا أصلا إلى تصعيحه <تصفيق> نعم نعم طيب نعم ممكن. ممكن هذا لكن بعد الجهود السابقة ويعني يبقى أن أغلب ما حكم عليها الشيخ مما أصاب فيه هو مسبوق إليه يعني إذا كان كلنا مثلا الصحيحين وما سكت عنها أبو داود ومصاحه التنمذي شوف هذا كم كبير ثم ما أخرجه النسائي في قسننه ولم يعله أيضا صحيح عنده إيش باقي بعد ذلك إلا باقي تجد ممكن يصبق إليه من خزيمة أو من الحبان أو الحاكم أو الضياء فنرجع مرة ثانية إلى أنه لو استوعب مصاحه لإم المعتبرون يبقى عند المتخين شيء يسير من الصحيح المحكوم بصحته اذا حب نظيف إلى محفوظ اذا وجد هذا الشخص الحافظ الأجيب يعني طيب الحمد لله نعم <أكلم <glow> <أكلم صحيح في, المباركة في, المباركة في, المباركة في على كتاب على كتابه بنظر الى الصحيح الكتاب صحيح كتاب معنا من جميع الكتب لا ما في كتاب ولا يمكن ان يوجد كتاب يجمع الصحيح وحده لكن يمكن يوجد كتاب يجمع الحديث التي صححت التي صححت يعني هذا مثله تماما مثل أن يقول لي انسان هل يوجد كتاب يضم كل الأحكام الفقهية التي لا خلال في يعني يعطيني الحكم الفقهي الراجح في كل مسائل العين هل يمكن يوجد كتاب بهذه الصورة؟ لا الحديث والحديث مثل قضاء الشهادية لا يمكن يوجد كتاب يقول لك والله هذا الحديث الصحيحة التي لا يكون فيها أي نقد وما سواءها وضعيف هذا أبدا لا يمكن أن يوجد لأنها مساء الاجتهادية وخلافية وستبقى كذلك إلى قيام الساعة وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله لو, لو كان أمكن هذا لسبقنا إليه العلماء السابق والذين كانوا أحرص على مثل هذا الأمر ولو حصل لضاع الدين لكن بقاءها الاختلاف والذي يوقي هذه العلم حية متداولة بينها العلم أصحاب الهما من العالية يشعر أنه ما زال عنده يضاعف وممكن يقدمها بتعلم العلم لو أنه متت العلوم وقطع فيها وانتهت الترجيحات لكان أصحاب الفهم والذكاء وكذا ما رأوا في تعلم العلم الشرعية فائدة قلوا ايش يتعلم خلاص كتابه محفور وانتهينا ليش نحفظها لضعت الشريعة بهذا الطريق لكن شاء الله عز وجل أن تحفظ الشريعة لبقاء الاختلاف نعم فالمقصود هذا هو الأمنهج الذي يقترح في حفظ الحديث بالنسبة لقراءة الحديث يعني أيضا هناك طريقة حقيقة لمن لم يؤت الحفظ وهو الاستعراف لكتب السنة لا بأس أن كل للإنسان ورد من كتابة السنة من قراءة السنة لا بغرض التعبد مثل ما يقرأ القرآن وإن كان طلب العلم عبادة لكن نفس قراءة الحروف لا يتعبد بقراءتها لكن بغرض الوقوف على هذه الأحاديث والتفقه بها وزيادة الإيمان بتعلم ما فيها من العلم والعمل وأضف إلى ذلك استحضارها في الذهن يعني الذي يمر على صحيح البخاري مثلا كل سنه مرة كل سنة مرة فقط لا شك أنه لو سؤل بعد ذلك عن حديث سيستحضر الله هذا الحديث في صحيح البخاري نوم مثل الذي لا يمر على صحيح البخاري ولا قراءة حتى فقراءة الصحيح من أوله إلى آخره من حين لآخر أو الصحيحين خاصة أو كتب الصحاح عموما يعني نفس الكتب التي قلنا أنها تحفظ يمكن لمن لم يؤتى موهبة الحفظ أن يستعرضها السعرات ويجعل في يومه أو في قراءتها اليومية جزء من هذه الكتب يستعرضها من أولها إلى آخرها وأيضا كما قلنا في الحفظ نقول في الاستعرات يكتفي بالصحيح إذا ولكن هنا نقول مدام المجرد قراءة ليست بحفظ لو أيضا استعرض الأمهات السنة عموما كسن أبي داود وجامع الترمذي والنساء الماجه لأن فيها علم أخرى غير مجرد الأحاديث فقه الأحاديث والكلام عليها أيضا فوائد حديثية فوائد فقهية تمر عليه من خلال استعراض هذه الكتب وخاصة الأمهات لا باس أن بل يستحسن أن يمر بهذه الكتب جميعها ويقرأ هذه الكتب استعراض ويجعل له ولد في قراءة هذه الكتب بالنسبة لنفسه وحتى بالنسبة لعوام الناس لا تعوام الناس يكتفي بإرادة صحيح لهم دون الضعيف شروح شرح الحديث طبعا كتب الكتب الستة, الستة شروح مشهورة لا أظن أني في حاجة إلى لكر شروح الكتب الستة هو متوفر في الأسواق ومعروفة وساعة الكلام عن طريقة الشرح خاصة الحديث التي لم تشرح الموقع مالك شروح ومشهورة من أجلها كتاب التمهيد لابن عبدالبر والاستذكار لابن عبدالبر والمنطقة للباشي وكتاب المنطقة للباشي أيضا من كتب الشروح المهمة حقيقة شرح مشكات المصابيح وقد شرح هذا كتاب معدد من أهل العلم لكن من أجل شروحه وأقدمها شرح الطيبي شرح الطيبي على مشكات المصابيه وهذا الشرح يا إخوان مغفول عنه ما أهم نيته. شرح مهم جدا حقيقة شرح الطيبي شرح مختصر ودقيق وعبارته محررة إلى حج بعيد وقد وجدت الحظم حجر كثيرا ما يثني على عبارة الطيب في شرحه للأحاديث إذا نقل عن الطيب في فتح الباري يقول هذه عبارة محررة أو أحسن ما قيل في, هذا شرح, في شرح هذا الحديث كلام الطيب حيث قال كذا ويثني على عبارة ويلكرها يعني كأنه متن في شرح الحديث يقرأ الحديث ويقرأ كلامه للعلم ويختمر معناه في ذهه ثم يصغه بعبارة دقيقة عميقة محررة إلى حد بعيد يمتاز هذا الكتاب أنه شرح تقريبا للكتب الستة حيث أن المصابيح مشكات المصابيخ يشمل أموم الأحاديث الموجودة في الكتب الستة فالمرور على هذا الكتاب كأنك تمر على أموم الأحاديث في الكتب الستة فهو كتاب مهم حقيقة جدا في شرح الحديث ومختصر ودقيق ومحرف كتاب الطيب من الكتب المهمة في شرح الحديث ولا يستغني عنها طالب العلم فيض القدير شرح الجامعة الصغير المناومة قد يستغلب بعض الأخوان من ذكر هذا الكتاب لكن مزية هذا الكتاب أنه يشرح أحاديث لا تجدها مشروحة في كتاب آخر لأنه مليء بأحاديث غير موجودة في الكتب الستة مثلا مليء بأحاديث من مسندي احمد من أجزاء حديثية من كتب من تواريخ من كذلك تعرفون الجامعة الصغير يسمى الأحاديث من مشهور كتب السنة ومن مغمورها أيضا فكون أقف على هذه الحديث المشروحة هذا مكسب ففيض القدير مهم وخاصة انه ايضا سهل التناول لان الحديث في الجامعة الصغيرة مرتبة على حروف في الماجر فيمر حديث تقف على لفظه تريد ان تعرف شرحه بصورة سريعة ارجع الى لفظه في الجامعة الصغيرة او فيض القدير فتجده في الاصل الحديث وفي الحاشية شرح الحديث للمناول نعم نعم والله جيد شرح المناوي لا يبلغ طبعا درجة كتاب الطيبي ولا الكتب المتقدم عليه لكنه يفتح مجالات واعتمد على بعض المصادر التي ربما حتى الآن لم تطبع في شرحه لبعض الحديث حكم على الحديث طبعا لا يعتمد كثيرا ما يخطئ في الحكم الحديث فيه طبعا المؤلف فيه تصوف وتصوفه يعني لا أقول إنه يصل درجة الحلول والاتحاد لكن فيه شيء من الغلو يعني أيضا هذا الذي أمني على نعم. أن نعم إله وله كتاب طبقات الصوفية الكبرى ترجم فيه لمحجدين العربي وإثناء عليه الثناء بالك مع أنه ليس من يقول بالحلول والاتحاد وفي بداية هذا الكتاب شن على من يقول بهذا الخول فكأنه يتأول كل عباراتي من عربي مع أنها طبعا لا تحتمل التأول وهي أوضح من الشمس لكن على كل حال يعني يستفاد منه مع تجنب هذه الأخطاء كما نقول في بقية الكتب التي هي ما زال أهل العلم يستفيدون منها وهي لأئمة من أئمة البدع كالكشاف للزمقشري وكغيره فيتجنب ما فيه من اعتزاليات ومن بدع ويأخذ ما فيه من صدق ومن كان على منهج صحيح ويعرف مؤتقد السلاف وتربى عليه لا يصعب له إن شاء الله تمييز باطل هذه ما يرد في هذه الكتب ومن صوابها وحقها من كتب الشروح الجيدة أيضا والتي قد يحتاج إليها ايضا شروح رياض الصالحين وهي معروفة ومن أشهرها أو من أقدمها كتاب دليل الفالحين لابن علان وشروح الأذكار النووية لابن علان أيضا الفتوحات وكتب أو شروح عمدة الأحكام وقد طبع مؤخرا كتاب الملقمه وأوسعها الإعلام شرح عمدة الأحكام شروح الأربعين النووية كتاب مهم ومتداول وشروحه كثيرة ومن أجلها ولا شك كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب وإن كان طبعا بالنسبة للعوام هو كتاب فوق مستوى كثير من طلبة العلم فضل عن العوام لذلك لو يعني يكون أحد المراجع بالنسبة لمن يشرح هذا الكتاب يكون مرجع في شرحه كتاب جامع علوم الحكام ثم هو يختصره ويشرحه للعامة الناس بالأسلوب الذي يراه أنسب لهم وهناك كتب عصرية قامت بشرح الكتاب وكتب منتقدمة أيضا قامت بشرح هذا الكتاب من الكتب المهمة في شرح الحديث كتب الغريب كتب غريب الحديث ويأتي على رأسها كتاب النهاية في غريب الحديث والآثار لابن الأثير وهو كتاب ينبغي أن يكون بجوار طالب العلم عند قراءته لأي كتاب من كتب السنة لأنه على طريقة الكلمة ومعناها رتب الكلمات الغريبة على حروف المعجم وأخذ يفسرها تفسير إمام عالم مدقق حتى أصبح كتابه هذا النهاية النهاية في غريب الحديث في الأثر لابن أثير طبعا أصبح عمدة للغويين بعد ذلك فهو عمدة أو من الكتب الأربعة أو الخمسة التي أتمد عليها ابن منظور في لسان العرب عد مراجعه في لسان العرب فذكر هذه المراجع وهي خمسة كتب فيما أذكر اللي هي النهاية في غريب الحديث والأثر وكتاب الصحاح للجوهري وكتاب تهذيب اللغة للأزهري هذه كم كتاب الآن ثلاثة وكتاب الرابع كتاب لا نعم لا ليس العين من بينها كتاب الرابع هي أربعة كتب فقط لعلها كتاب ابن سيدة المخصص أو كتابها المحكم والمحيط العظم أحد هذا الكتابين اللي بنسيدها المقصود أنه أربعة كتب ذكرها كان منها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثرة فرغوه كاملا تقريبا باختصار يسير في لسان العرب فالمقصود أن هذا الكتاب كتاب جليل ولا يستغنى عنه أبدا وشرحه متقن إلى آخر حد طبعا هو نتاج جهود متواصله لعلماء من قبل في غريب الحديث جمعها ورتبها وهذبها وحسنها واضاف اليها ابن الاثير ايضا هناك كتاب مختصر من هذا الكتاب وفيه اضافات للسيوطي اسمها الدر النثير وشرح غريب الحديث للسيوطي الدر النثير في اختصار غريب ابن الأثير أو عبارة نحوها المقصود أن العنوان الأول للدر النثير ثم ماك من السجعنت بما تراه مناسبا مطبوع في مجلدين وهو عبارة عن اختصار لكتاب ابن الأثير مضافا إليه بعض الزيادات يعني ذيل على كتاب ابن الأثير ببعض الألفاظ الغريبة التي يرى ان قد فاتت ابن الأثير في هذا الكتاب وإذا كتب مهمة في شرح الحديث ربما لم تقف على شرح الكلمة إلا في مثل هذه الكتب الساكم السادسة وثلث ستة وثلث إذن نتوقف هنا إذا كان هناك أخواننا أي مراجعة أو سؤال أو إضافة حظنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد والله اكبر تفضل يا شيخ في ضروره تكون فعاله على المنصه الصحيه على كيف يعني الاسلوب في حفظ الخليفه نعم لو يكون مشروع في استخلاص الصحيحة على أقل تقدير مما صحافة بعض أهل كما تفضلتم على ما في الصحيح نعم جميل لأن الإشكالية كما تفضلتم يعني نحن الآن أولا حفظ المتون لا حفظ الأسانيين صحيح, صحيح. تلفيص هذه المتون بزياداتها مما صحافة لا حب يمشي أخوان عنده مسجد أو شيء نعم الله إزاكم الخير والله هذا مشروع مهم وان كان حقيقة في جهود سابقة لبعض أهل العلم قد تؤدي شيئا من هذا الأمر يعني مثلا صحيح بن حبان هناك في موارد الضمآن في زوائد صحيح حبان على الصحيحين زوائد صحيح بن حبان على الصحيحين فموارد الضمآن يعني الآن لو حفظ إنسان الصحيحين ممكن أن يضيف إليهم موارد الضمآن فيضيف إليها الحديث التي أضافها ابن حبان المستدرك على الصيحين أيضا الحديثة التي صحيحة الحاكمة وغير موجودة في الصحيحين الحديث المختارة ومستدرك أيضا الحديث المستدرك على الصيحين وغير موجودة أو الصحيحة وغير موجودة في الصيحين فيبقى فقط أنه هو التداخل الذي قد يقع في هذه المستدركات يعني يحتاج إلى استدراك وهذا أنا ليس بصعب خاصة بالنسبة لمورد الضمآن لأنه خرج تخريج جيد فإذا عوزي الحديث مثلا إلى المستدرك أو عوزي إلى يصير السبع مثلا إذا كان إنسان أراضي أن نبتدأ بالمستدرك أو أنه يعني يستطيع يميز بين الحديث الموجودة هنا وموجودة في المستدرك بسهولة لا تحونا أن يكون فيه خطوات حتى بغض النظر عن الحب حتى مجرد القراءة الإنسان يتمنى أنه بأقل وقت ممكن يستثمر قراءة أكبر حجم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يقرأ الصحيحين ثم زيادات الكتب الستة على ما في الصحيحة. ثم زيادة الإمام أحمد على ما في الكتب الستة ثم زيادة ما في غير غيرها للكتب على الكتب السبعة سنجد أن الحجم مثل ما تبذلتم لن يزيد على عشرة آلاف عليهم لكن بالطريقة الأخرى قد يحبط يصيب اليأس ولا يمر على المتون فنتمنى خلالكم كتبه هذا المشروع والله هذا مشروع جيد ومهم بالفعل لانه حقيق بمعنى علمي ومعنى اعظم من ذلك معنى دعوه صحيح الحادث الناس صحيح والله أصحيح. حقيقه جهود الشيخ الالباني يعني كان كان جهود مباركه في هذا الجانب لكن الشيخ الالباني تعرض لامر يعني يسقل على الجبال يعني اكثر من التاليف في هذا الجانب حتى وقع الخلل بسوي هذا الكتاب في في 8000 حديث في صحيح الجامع سلام عليكم حكم السلام و8000 حديث في ضعيف الجامع 16000 حديث في كتابين من كتب من كتبي البخاري ألف الصحيح في 16 سنه وكل فيه 2900 حديث من دون مكرر ومع زال كنت عليه وهو البخاري فكيف ب16000 حديث يحكم عليها هذا هذا هو حقيقه الاشكال في وين كان أدى يعني دورا لم يكن أده أحد غيره في زمنه عليه رحمة الله لكن بالفعل يحتاج الأمر إلى مشروع حقيقي ليس بأمر الهيئ يعني الإخوان في اللقاء الأول اقترحوا بعض الإخوان نعم. قالوا أن لا نقرى تقريبا إلا في الشاجد إلا بياطس على نعم ربما مثل هذا مشروع يشجل الآن المساجد لسرعة متنازل الصحيحين والزوائد عليها من ما ردت من خلال أهل العلم إما صحها على أقل تقليل بعض أهل العلم لأن الناس يتحرجون من قراءة سنون نبي جاود أو الترمذي أو بدماج خاصة أو كلا فيشير أحالي قد تكون مثل ما تبضلت بغيفة أو كلا والله بإلحاح تبنيه مثل والله أبد المشروع يستحق الاعتناء وإن كان حقيقة بالنسبة للعامة نأتمنى العام يسمعون الصحيحين من منطلبة العلم سمع الصحيحين عامة الناس فلو اقتصر على صحيحين حتى بالنسبة العام هذا خير كثير جدا نعم بسم على 610 نعم صار هو يشتغل عليها بشكل لا يحكم يوم كل لو هو اذا بحث الحديث نعم تاخذه وبقى التثبت لا كلام عليها التثبت طيب لكن يعني هو عالم ويقتضج بكلام فلو اقتصرت على حكمه ايضا لا كلام على ذلك لكن اقررت التثبت وزياده التحري هذا امر حسن نعم ماشي حاله الشواط كثير بس انا مش والله اسمع حقيقه عن داوود ال... الذين ذا كان من حفظونه الكتب التسعه متون لكن يعني لما تحرط من ذلك بنفسي وخدي موقع لي اخبار كثير عن ناس هم يحفظون الكتب التسعه وبيعجلوا معهم سمعتوا هذا الخبر طبعا مدرسه هي يعني يا موسى احمد لا يوجد من من يدعي حظه يوجد اذكر الحي الضائع يا شيخ اذكرها لا لديكم أذكره الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اظنهم من كلام احد التابعين او من كلام احد السلف يعني. هذا الاجر المعثور ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيما ذكرنا استرجعوا الامر ده تحت بوتكس الشيخ حكايه الحديث دون تخريجه نعم يوجر الناس بحرج الكلام الناس بنفسهم ما يدخل الشيخ تصير مشكله خلاص ما في شك والله لكن ايضا حق توضيح التخريج او ذكر للعامه ان ما راه مناسب يعني بعض الاخوان مثلا يقول صحه فلان واخرجه فلان وفلان فلان او زاد فلان وصححه كذا هذه فوق الفهم العامة وأكتب الإخوان حدثت حديثتين معي يعني أو اثنين من العوام يعني تبين خطورة مثل هذا الفهم مرة واحد مثلا سألني عن حديث مجوات أبي هريرة وهو ضعيف وقلت له ضعيف فقال لي يعني أبو هريرة يا حديث ضعيفة يعني مع أنه يعني ليس بي من العلم الشرعي يعني أيضا له معرفة لا بأس بها بالعلم الشرعي طالب علم يعني طويلب علم سوح كان كبير في السن لكن ترقى عن بعض الشيوخ وكذا وحضر بعض حلقات العلم قديما وكذا ورج خيرك وك يعني من ناحيه الصلاح وكذا يعني كذلك وما ذكر هذا مقدار فهم الميرغني في هذه المساله مره كان عندنا خطيب يخطب دائما ويذكر حديث الذي يفتدي به النبي عليه والسلام الا كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يقول وزاد النسائي بسند جيده خطيب دائما يقول وزاد النسائي بسند جيده وكل ورات في النار ودائمًا الكره فمره واحد بين اصبعات الخطبه قال وين هذا النساء الذي يزيد في كلام النبي عيسى عليه الصلاه والسلام يعني ما كان في داعي من هذا الخطيب في كل مره يقول هذه كل مره يقول هذه العباره يعني مره وحده قاصوهم يا طيب انك تخرج تتريه وتوصلت لي هذه لكن يعني هو نفسه معلش يخريج ويحكم وكله يكون عنده الابخيره التي يحتاج بين يعني في اراده الى الحديث لا تذكر هذا لامه الناس يمكن أن يكون مثلاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا جمعة رضا تبخالي ما هي إلا أوعية صحيح صحيح شيخنا كان حديث مقطع حول مختصر السمكورة أي نعم أيو الله شيخ كان ميزة ثابت الكتاب أنه أولاً الشرط فيه الذهبي أنه يحدث من الإسناد المقبولين يعني كل من حذفوا من إسناد فهم مقبولون وإنه يبقي على مخرج الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهى من عليه مدار السند, السند. بذلك راحنا من قضية الترجمة لفشيوخ البايه أخي في وشيوخ الذين قد في البحث عن الترجمة له وكانوا يقول لنا خلاص أنه ضمنت لكم ما حذف واذا في ولا شك في الحكم على الحديث هذا اول مزية في كتاب الأمر الثاني نتعقب بعض الحديث بالحكم عليها بالنكارة بالحكم عليها بالضعف بكذا ودائما سبحان الله تعقبات الذهب وإن كانت بعضها قليلة لكنها موفقة ولها قيمة كبيرة حقيقة أضيف لذلك أنه يصوب الأخطاء المطبعية الموجودة في السنة الكبرى المطبع بالنسبة للخاصة الوايدة في الأسانيد كثير في أخطاء مطبعية هذا الكلام البيهقي عند الحديث لا, لا أبقى أغلبه وأكثره نعم عندما أكرتم الشيخ إن الإمام البيعق في الكتاب يخرج من كتب أخرى من خلال المختصر هذا نعرف هذا في الكتاب يعني ربما مثلاً أن هذا يذكر الشيخ فنعرف الذي يذكر البيعق فيه ولما أصقصه كيف نعرف إنه هذا عند المخالي أو عند والله ربما أمكننا وربما لم يمكن كان كانوا المصنف الذي نقل عنه متأخر لن يمكننا معرفة صاحب الكتاب مثلا لو كان ينقل من المستدرك البيهقي يرد عن شيخي الحاكم من كتاب من حديث في المستدرك وسيحذفه الذهبي ولا شك لن أعرف مصدر البيهقي في هذه الحالة لكن لو كان ينقل مثلا مسد أحمد الغالب سيبدأ الإمام الذهبي من أحمد تقول قال أحمد كذا ويسوق الإسناد فنعرف ان هذا هي مستفيح احيانا يستث هذا صار لكن في مدارس تنفس صحيح لكن في الغالب لا يعني يبقى جزء تقريبا وصل الاسناد والمحقق ما اعتلى بهذا الشيء تخريج لا الكريم. اكثر ما يكون اخراج نص يعني اخراج يعني... نص يسقط. في كتاب يسقط. في رساله حقيقه عن سنن البيقى جيده في معرفه مصادر البيقى اسمها الصناع الحديثيه في السنن الكبرى لنجم عبد الرحمن خلف مطبوعة. ممتازة جدا في معرفة أو تمييز أهم مصادر الصناعة الحديثية وتكلم عن قضايا كثيرة بينها مصادر وذكر كم كبير من مصادر التي تعتمد عليها بياقي يسوي إحصائية بأهم المصادر التي تعتمد عليها بإرقام حتى الحاديث أو عدد الحاديث من كل مصدر هذه دراسة كتاب شخص بياقي صعص ما افتسنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما افتسنا اثار هو خدمة حديث الشافعي يبقى من عناصر مادة الحديث الكلام عن علم التخريج ودراسة الاسانيب وبعد ذلك ندخل في موضوع اخر من الموضوع الذي اقترحتموها انتم رأيتم أنه لابد من طرحها في هذه اللقاءات فقلنا أن العلم الخامس هو علم التخريج ودراسة الأساند لا أدخل في تفاصيل هذا العلم كالعادة وإنما نذكر يعني أصول العلم وطريقة تعلمه فقط ما هي الوسيلة إلى تعلم العلم لكن لا أباس من ذكر تعريف هذا العلم فقط في البداية لأن التخريج طبعا في اللغة معروف أنه مأخوذ من خرج يخرج تخريج المصدر بمعنى أظهر فهو بمعنى الإظهار في اللغة وفي الاستلاح هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأساريذها مع الحكم على الحديث غالبا أعيد مرة ثانية. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيبها هذا تعيف التخريج لعله في الحقيقة يحتاجها شرح لكن ليس هذا مجال شرحي يعني يكفي معنى العام لهذا العلم المفهوم من هذه الجملة لكن واضح من هذا التعريف أنه معتمد على الإحالة إلى المصادر إحالة إلى مصادر السنة العزو معروف أنه معناها الإحالة بيان مصدر الحديث في كتب السنة علم التخريج هناك كتب مؤلفة فيه في تعليمه نظريا يعني هناك كتب التخريج النظرية التي تعرف بطريقة الوقوف على الحديث في مصادر السنة طريقة استخراج الحديث من مصادر السنة وهي كثيرة ومتعددة وهي علم الحديث أو مؤلفات حديثة كلها مؤلفات حديثة لأن هذا العلم كان قديما يعرف من خلال الممارسة والتطبيق ولم تكن هناك كتب تعرف بوسائل التخريج هي كتب كثيرة في الحقيقة وملئة في الأسواق ولعل كل واحد منكم عنده منها شيء من أقدمها وصول التفريج بأصول التخريج لأرغماري لعبدالله بن الصديق أرغماري حصول التفريج هذا أقدم كتاب في التخريج طبعا مؤلف معاصر كما هو معروف توفي حصول التفريج بأصول التخريج من أقدم الكتب أيضا من التي التي نفعت حين ظهورها نفعا كبيرا كتاب أصول التخريج بدراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان من أوائل الكتب أيضا التي ألفت فيها هذا الموضوع كثيرة حقيقة منها كتاب التأصيل للشيخ بكر أبو زيد المجلد الأول هو اصول التأصيل في أصول التخريج وهناك كتب كثيرة كشف اللثام طرق التخريج كثيره هي كتب التخريج في هذا المجال وهي معرفه بالطريقه لتخريج الحديث وقراءتها لا تحتاج حقيقه يعني هذه الكتب السهله التناول ومؤلفها يعني دوسر بن عصري والاستفاده منها أمر الميسور لا يحتاج إلى شرح لكن المهم في التخريج لا الكلام النظري وإنما التطبيق التطبيق هذا العلم هناك كتب التخريج التطبيقية الكتب التي قام فيها أهل العلم بتخريج الأحاديث وينافع جدا لأنها متضمنة لعزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع الحكم عليه غالبا ويا في كل علم من العلوم ما يتدخل يعني علم العلوم إلا وفي كتاب يخرج أحد مصادره الشهيرة من أشهر هذه الكتب حقيقة وأكثرها إفادة أربعة كتب أو خمسة كتب يأتي ذكرها وأولها من أشهرها كتاب نصر قرى في تخريج حديث الهداية للزيلة في تخريج حديث الهداية المغناني في الفقه الحنفي أدلة الفقه الحنفي وهو حقيقة من أجل كتب التخريج أيضا كتاب البدر المنير في تخريج حديث الرافع الكبير لابن الملقن وهو أضخم كتاب في التخريج طبع منه فقط ثلاث مجلدات ولسمع أنه سيطبع ويكتمل في عشرين مجلد في دارة العاصمة بالرياض وهو الذي لخصه الحاظب في كتابه الشهير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير هو تلخيص لكتاب البدر المونير طبعا هذا في الفقه الشافعي هناك في الفقه الحنبلي كتاب التحقيق لابن الجوزي التحقيق لابن الجوزي وخدمه ابن عبدالهادي خدمة جليلة في كتابه تنقيح التحقيق التحقيق لابن الجوزي وخدمه ابن عبد الهادي في كتاب جليل اسمه التنقيح أو تنقيح التحقيق هناك كتاب نفسه بالعنوان أيضا على كتاب ابن الجوزي للذهبي تنقيح التحقيق لكن كتاب ابن عبد الهادي أكثر فائدة من كتاب الذهبي ثم هناك أيضا كتاب بنسبة لأحاديث الآذاب وأحاديث الزهد لانه يخرج كتاب شهير في من كتب التصوف الا وهو تخريج العراقي لحديث الاحياء المسمى بالمغني عن حمل الاسفار في الأسفار المغني عن حمل الاسفار في الأسفار في تخريج يحيى علوم الدين للغزالي وهو الحافظ زين الدين العراقي وهو مختصر من تخريج له موسع طبعا هذا تخريج مطبوع في حاشية الإحياء في حاشية إحياء الممدين وهناك تخريج أيضا لهذا الكتاب ضمن كتاب تحاف السادة المتقين للزبيدي الذي هو شرح الإحياء عنوم الدين إتحاف السادة المتقين للزبيدي وهو تخريج واسع أيضا وقد استخرج هذا التخريج تخريج الزبيدي مع تخريج العراقي مع أيضا الحاديث التي حسم عليها السكي في طبقات الشافعية في ترجمته الغزالي بأنه لا أصل لها في كتاب الإحياء استخرج هذه الجهود الثلاثة أحد الباحثين المعاصرين وهو أبو محمود او محمود بن عبد الله الحداد المشور الحداد الذي ينتسب إليه أناس فاستخرجها في كتاب بعنوان تخريج أحاديث أحياء علوم الدين وهو جوء طيئ يستفاد منه لأن يطلع تخريج العراقي وتخريج السبكي وتخريج الزبيدي وفصل ما بينها ووضعها في كتاب واحد فصال يمكن أن تقتني هذا الكتاب مستغنيا عن أحياء علوم الدين الذي طبع في حاشيته كتاب العراقي أو إتحاف السادة المتقين وهو كتاب ضخم شارح الإحياء المدين من ضمنه التخريج وايضا كلام السبتي على حديث كثيرة بأنه لا أصلاها في كتاب إحياء المدين كل الذي جمعها أجهد ثلاثة في كتاب واحد طبع دار العاصمة أيضا أيضا من الكتب الشهيرة في التخريج كتاب الرؤى الغليل للشيخ الألباني عليه رحمة الله والسلسلتين السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا بعد ذلك كتب التخريج كما ذاترت كثيرة جدا مثلا من الكتب التي خاصة بكتاب معين وكتاب مثلا نتائج الأفكار للحافظ بن حجر في تخريج حديث الأذكار للنووي وكتاب موافقة الخبر الخبر في تخريج حديث المختصر لبن الحاجب وكتاب تخريج حديث الصفة الشفاء للسيوطي وكتاب تخريج أحاديث المواقف للإيجي للسيوطي كتب كثيرة جدا حقيقا هناك أيضا تخريج لأحاديث لعله هذا مهم لأنه باعتبار أنه لعالم المالكي ويخرج كتابا لعالم مالكي وإن كان في فقه المقارنة وهو كتاب البداية في تخريج أحاديث, الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري التي هي بداية المجتهد لابن رشد قاموا بتخريج أحاديثها الغماري احمد بن الصديق الغماري في كتاب سمه الهداية في تخريج أحاديث البداية الهداية في تخريج أحاديث البداية هو كتاب في ثماني مجلدات وهو من يعني أشهر كتب الغماري أبي الفيض أشهر الغماريين وأكبرهم وألمهم فهذه الكتب نافئة حقيقة في الوقوف على الحديث وعلى تخريجه وعلى الحكم عليه وأنتم كما ترون إنها بعضها في الأحكام وبعضها في الأداب وبعضها في علوم مختلفة أما علم التخريج وتعلمه ففي الحقيقة يحتاج إلى ممارسة علم معتمد اعتماد كلي على الممارسة يحتاج إلى ممارسة وإلى معرفة بمصادر السنة بل هو في الحقيقة ثمرت علوم السنة كلها ولذلك أخرته يعني يحتاج إلى علم طيب وقوي في علوم الحديث ومصطلحه وقواعده يحتاج إلى علم بمصادر السنة يحتاج إلى علم بمتون السنة يحتاج إلى علم بالجرح والتعديل ثم بعد ذلك يمكن الإنسان أن يمارس التخريج ولا بأس كما نقول دائما بل نحط طابة العلم دائما على ذلك أن يبتدئ مشاريع علمية من باب التدرب والتمر لا بد من أراد أن يتعلم هذا العلم أن يبتدئ بتخريج إما كتاب لم يخرج إما يجمع في موضوع معين ويقوم بتخريجها يعني المشاريع الكثيرة يمارس علم التخريج عملا تطبيقيا حتى يصبح عنده ملكة في التعامل مع الكتب وفي الحكمة الحديث هذا بالنسبة للتخريج اما دراسة الأسانيد فهي ولا شكل مقصود من التخريج لأنه ال... كما في آخر تقريف التخريج قلناه الحكم عليه غالبا ثمرت عزو الحديث إلى المصادر هي معرفة حكم الحديث هل هو مقبول أو غير مقبول هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو في بيض الضعف أو موضو فهذا إنما يحصل من خلال دراسة الأساند ودرس الإسنات تعتمد على أربع خطوات أساسية الخطوة الأولى تعيين الراوي معرفة تعيين الراوي الخطوة الثانية تحديد زمن الراوي ان أمكن بالمولد والوفاة أو بالطبقة حتى ننجو من قضية السقط في الإسنات إما السقط الأصيل يعني كان يكون حديث مقطع أو مرسل أو معضل أو شابه ذلك أو بالسقط في المطبوعات كان يكون في سقط سطر أو سطرين في المطبوعة على الإنسان ويقوم حديث الصحة وقد يكون هناك سطر ساقط من مطبوعة وما يدل فلابد من التحقق من قضية زمن الراوي وهنوى معاصر مدرك لمن روا عنه يعني قضية الاتصال والانقطاع تثبت من قضية الاتصال والانقطاع ثم الخطوة الثالثة الحكم على الراوي جرحا أو تعديلا وذلك بمراجعة أقوال أهل العلم في ذلك الراوي جرحا أو تعديلا من خلال هذه الخطوات الثلاثة يمكن الحكم على الإسناد المفرد لكن الحكم الحديث لا يكفي فيه الحكم على الإسناد المفرد بل لا بد من جمع بقية أسانيده وطرقه ومتابعاته وشوائده لمعرفة ما إذا كان له علّة أو هناك ما يقدح في صحته أو هناك ما يجبر ضعفه فلا بد من جمع طرق الحديث للحكم عليه الحكم الصحيح بعد ذلك يمكن الذي عنده القدرة والأهلية أن يحكم الحديث الحكم اللائق بي من القبول او الرفض هذا في الحقيقه علم التخريج باختصار كامل يعني لا اظن يمكن اختصاره باكثر من هذا باقي شيخان الخطوه الرابعه الحكم على السند المجموع نحن نصمم خلال الخطوات الثلاثه لتقوى اسناد المفرد الرابع الخطوة الحكم على أسانيد المجموعة يعني مجموعة أسانيد ذلك الحديث لمتابعاته وشواهده كما هو معروف كان العلماء كما يقول يا حديد معين إذا, إذا لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه ويقول علم المديني إذا لم نجمع طرق الحديث أو إذا لم تجمع طرق الحديث لم يتبين أو لم تتبين علله فلا يجمع طرق الحديث المختلفة حتى يستطيع الإسان يحكم حديث الحكم إذ قد يأتي الحديث موصولا من وجه مرسل من وجه فيعل الموصول المرسل أو العكس قد أقف الحديث مرسل وأحكم عليه بالضعف لكن بجمع الطرق أجد أنه موصول من وجوه أخرى أثبت وأصح إسنادا ورواتها أتقا فاحكم الحديث بالقبول بعد أن كان في ظاهر السند الأول ضعيفا وهكذا لا الطرق للحكم عليها أيضا حتى في المتن إذا كانت زيادة في المتن أو اختلاف في المتن أو ما شابه ذلك هذا إنما يتبين صوابه من خطأ من خلال جمع الطرق ومعرفة مراتب الرواة والترجيح بينهم هذا ما يتعلق بعلوم الحديث الخامسة يبقى قضية ذكرها بعض الإخوان وهي يعني ما هو أو ما هي طريقة تعليم الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو الناس وكيف يربط الناس بهذه السنة الربط الصحيح وهي قضية مهمة ولا شك ومن أهم الأشياء وخاصة لأمثالكم ممن حمل أعباء الدعوة إلى الله تعالى وفقنا الله وإياكم لا شك حقيقة إنه من أولى ما يجب أن يعتنى به في تعليم الناس هو ربطهم بكلمة التوحيد أو بشهادتين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا جئنا لباب السنة النبوية لا شك أن ارتباطها بشهادة أن محمد رسول الله ارتباط كامل ووثيق فيجب أن يعرف الناس أن من تمام أو من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله الاعتناء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كما تعرفون إن معنى هذه الشهادة أو المقتضيات هذه الشهادة ثلاثة أمور أساسية لا يقبل من هذه الشهادة إلا بهذه الأمور الثلاثة الأول التصديق بأن محمد مبعوث من ربي سبحانه وتعالى بملة الإسلام التي هي آخر الأديان وأنه خاتم الأنبياء المرسلين هذا اول مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثاني مقتضيات هذه الشهادة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل اخباره في كل ما يخبر به وطاعته في كل أوامره ونواهيه باجتناب نواهيه والإتمار بأمره هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثالث هذه الأمور والذي ربما يغفل عنه محبة النبي عليه الصلاة والسلام فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يقول قائل إن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند ربه وطاعته وتصديقه قد يقتضيان محبته فأقول لا ليس هذا بلا سبق فإن المنافقين كانوا يعرفون أنه رسول الله وكانوا يطيعونه الظاهر وكانوا يأتمرون بأمره ويصدقون خبره لأنهم يعرفون أنه رسول الله بالفعل لكنهم ما كانوا يشبونهم كانوا يزورون البغض للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ما نفعتهم هذه الشهادة التي كانوا يشهدونها والتي شهد الله لهم أنهم يشهدونها لكنهم قالوا ان المنافقين لكاذبون لأنهم ما طبقوا مقتضيات هذه الشهادة فلابد من هذه الأمور الثلاثة لتصحة شهادة أن محمد رسول الله ويجب أن يعلم الناس هذا الأمر ويعرف الناس هذا الأمر ويربط في كل سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأصل العظيم شهادة أن محمدا رسول الله من الأمور حقيقة مهمة وخاصة في المرحلة التي نعيشها من مراحل الأمة الإسلامية وهنا مرحلة عصيبة ولا شك محاولة ربط الناس أو تذكير الناس بدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسنة دلائل النبوة والتفكر في هذه الدلائل وخاصة الدلائل التي لا تستلزم إيمانا مسبقا بالكتاب والسنة يعني التي نقيم بها الحجة حتى على الكافر مثل دلائل القرآن الكريم اعجاز القرآن الكريم أدال على صدق نبوة النبي عليه السلام إما اعجازها البلاغي إذا كان من نناظره عنده ذوق أدبي أو اخباره بالمغيبات اخبار القرآن بالمغيبات واخبار النبي عليه السلام بالمغيبات أو اعجازه التشريعي في بلان محاسن الإسلام ومحاسن دين الإسلام في أحكامه وتشريعاته وشموله لجميع قضاء الحياة والآخرة الدنيا والآخرة على أتم وجهه وثبات هذه الأحكام في كل الظروف وفي كل الأزمان تقرير هذه الأمور عند العوام حقيقة هو في ظني وفي رأيي كل من يلاحظ ما يدور في الساحة هو من أهم الأمور التي يجب أن نعتني بها خاصة في المرحلة التالية هناك هجمة شريسة على الإسلام هناك تشويه أظيب الإسلام هناك محاولة طمس لمعالم هذا الدين ولمفاهيم هذا الدين فلا يمكن أن يقاوم ذلك لمجرد التسليم والطاعة, نأمر الناس والطاعة. نعم هذا ينفع عند أصحاب الفطر السليم لكن هذه الفطر ابتدت تتبدل وهناك قنوات فضائية وهناك وسائل إعلام تتلاعب في عقول الناس وتقنعهم بأشياء خلاف مقتضيات الفطرة فنحن لا بد أن نقناقش الناس ونقنعهم من خلال الأدلة العقلية الدالة على ثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أهم الأمور كما أقول لأنه إذا ثبت عند الشخص أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله خلص تبقى يبقى هذا حصن حتى وجاءت آية أو حكم أشكل عليه يلون نفسه يعتبر ان هذا خطأ منه وعجز منه هو انه ما استطاع ان يفهم الحكم من هذا الحكم او ما استطاع ان يفهم هذه الاية او ما استطاع ان يفهم هذه السنة اذا استقر عنده انه رسول الله لكن اذا فضلت هذه مجرد ايمان تقليد كما يقال دون ادلة يقينية تجعل انسان قول ايمان ربما اذا قرأت عليه هذه الشبهة او سمع هذه الشبهة وغرضت عليه ربما يتشكك في اصل الدين لكن إذا كان عنده يقيم بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام تصبح ذي حصن الشبه تأتي وتضرب في هذا الحصن وتسقط أبدا إن وجد لهذه الشبه ردا حمد الله تعالى وإن لم يجد ردا عليها هو عنده هذا الحصن مطمئن ومستويق أن هذا الدين صحيح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله من عثم ربه فذكر دلائل النبوة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأقول أركز وخاصة لما أنك من ينغي الدلائل الأخرى مثل مثلا نبو على الماء من بين يديه مثل حالين الجزع مثل كذا كذا هذه الدلائل هو صحيح ويؤمن بها المؤمنون لكن يريد أيضا الدلائل التي نقيم بها الحج حتى على الكافر حتى الذي لا يؤمن بالسنة لكن يجيك الكافر تقول له نبع الماء من بين يديه يقولك والاشدران هذا صحيح ولا لا ما يؤمن بها لكنه تأتي مثلا إلى قرار الإعجاز التشريعي والله القرآن شوف نظام القرآن مثلا نظام, نظام الإسلامي في الأسرة كيف نقوم أمور الأسرة تنظيما رائعا لا يمكن أن يتوصل إليه البشر تأتي إلى نظام الحدود وأثره في واقع المسلمين وخاصة الحدود الآن والأسرة يعني أسرة مهاجمة الحدود مهاجمة وكل تشيئات الإسلام مهاجمة الآن فتبين لهم محاسم الإسلام في هذا الأمر من الأوام ترتب محاضرة وانا والله يا اخوان هذا الذي اتمناه ان كل واحد منكم لا فقط على الكتب المطبورة هو نفسه يحظر لهذه المسألة يجلس مثلا مع بعض اخوانه انتم كلكم دعات فيهم المندوبيات لتكون اجتماعات المندوبيات في بعض الاخيان حول هذه القضايا مناقشة هذه المناقشة ولعل هذا موجودا حقيقة يعني مقصر في اني ما الاخوان في هذه المراكز المندوبيات لكن ارجو ان يكون هذا موجودا وان لم يكن موجودا فارجو عنامي ان تكون هناك جلس هذه القضايا تطرح بهوف في هذه المسألة وتناقش وتؤصل كأصيا علميا يمكن بعد ذلك استشارة بعض أهل العلم استشارة أصحاب التخصص في بعض القضايا لتكميل هذه الجوانب لتنظم فيها دروس مثل الدروس التي تكون في عادة بعد العصر وبعد المغرب من رياض الصالحين أو غيرها, أو غيرها نحتاج أيضا من هذه الدروس التي يعني هي سهلة ويحتاجها الناس غاية الاحتياجة تثبيت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب العام ماذا من أهم الأمور من أيضا أمور حتى لا أنسى البشرات النبوية الواردة في كتب أهل الكتاب ولا احتج بها القرآن وعلى اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب الاتيام بهذه البشارات من كتب أهل الكتاب الآن الناس يا إخوان كما تعرفون مذقفون كما يقال عامة الناس يقرؤون ويكتبون ولهم عناية بالعلم فإذا أتي لهم بنصوص من التوراة ومن الإنجيل الموجود لها اليوم بأرقام إصحاحاتها كما يسمونها وأرقام مقاطئها أو آياتها كما يسمونها ويقال لهم هذا, هذا, هذا في التوراة الموجودة التي يؤمن بها اليهود والنصارى وهي دلالة صريحة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفتث عندهم يقين بصدق النبوة ويعطيهم أيضا قدرة على دعوة غير اليهود غير مسلمين اليهود والنصارى وغيره لأن يبين لهم أنهم هم أعرضوا عن الكتاب الذي يؤمنوا به يعني يعطيهم كما قال تحصين جرعة تحصينية ضد شبهات اليهود والنصارى فأيضا بشارات النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم أن يعتنى به وأن يذاعبوا للناس خاصة في هذه الأيام العجاز العلمي ما ذي كان ذكرته أولا من أهم الأمور. العجاز العلمي في الكتاب والسنة طبعا مع مراعاة الضوابط أن يتعلق بهذا الأمر وهو لا شك دليل دلائل النبي عليه الصلاة والسلام القضايا الكونية المادية الطبية الفلكية بجميع أنواعها التي تحدث عنها كتاب الله أو تحدثت عنها سبحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء العلم الحديث بتصنيقها ونحن نوقع أن بعض هذه القضايا لا يمكن أبدا أن تكون معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعضها أصلا ما اكتشف إلا من خلال البحث الحديث من خلال آلات حديثة لم يكن يصل العلم الحديث إليها لو لا وجد هذه الآلات والأجهزة التي أمكتهم من اكتشاف بعض الأمور إما الأمور الدقيقة التي لا ترى بالأين مجردها أو الأمور البعيدة الفلكية لا لم يكن أن تعرف لولا مثلا صعود بعض المراكب الفضائية بخلال ناظير الضخمة التي يرون بها الأجرام السماوية وبعيدة فهذه الاكتشافات والأشياء التي جاء بها القرآن والتي هناك الآن لجان متخصصة بإبرازها مع الثغرات الموجودة في هذه البحوث مع كذلك طيب العلم يستطيع أن يميز بين صواب هذه الطوحات وهذه الآراء وبين خطائها نعم فضل الشر أيها العقوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نبدو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشرطة